لا نصدقها ونأخذها على وجه التسليم ولا نردها إلا إذا عارضت شرعنا فإنها ترد ولا يجوز قبولها وأما إذا وافقت فيجب أخذها ولا يجوز ردها فهي على أحوال الإسرائيليات موافقة لشرعنات توخذ مخالفة لشرعنات رد لا لا ولا لا, لا, لا تصدق ولا تكذب وذكر واهب ابنه نبه ان ذن قرنين كان رجلا من الروم ابن عجوز فلما بلغ كان عبدا صالحا قال الله له اني باعثك الى امم مختلفة مختلفه منهم امتان بينهما طول الارض طول الارض طول الارض احداهما عند مغرب الشمس يقال لها ناسك والاخرى عند طلوعها يقال لها منسك منسك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 فأتى تأويله فعمل فيها كعمله فيما قبلها ثم عمد إلى الأمم التي في وسط الأرض فلما دنى مما يني منقطع الترق نحو المشرق قالت له أم صالحة من الإنس يا ذا القرنين إن هذين الجبنين خلقا أشبه البهائم إن بين هذين الجبنين, إن بين هذين الجبنين خلقا أشبه البهائم افترسون الدواب والوحوش لهم أنياب وأضراس كالسماع يأكلون الحيات والعقارب وكل ذي روح خلق في الأرض وليس يزداد خلق وليس يزداد خلق كزيادتهم ولا شك أنهم يملأون الأرض ويظهرون عليها ويسدون فيها فهل نجعلنك خرجاً على أن تجعل بيننا فهل نجعلنك على أن تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكنني فيه ربي خير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 وجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا لهم مخالب كن في ايدينا وانياب واضراس كالسباع ولهم هلب شعر الخنزير يعني الهل المعروف نسميها لبن احنا ولهم هلب من الشعر في انسادهم وهو شعر رقيق جدا يميل الى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 إلى أرضه فلا يدعون فيها شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا شيء يابس إلا احتملوه وأدخلوه أرضهم وقد لقوا منهم أذى شديداً وقتله وقيل فسادهم أنه كانوا يأكلون الناس وقيل معناها أنهم لا مانع هذا وهذا فساد الله أطلق الفساد ولم يقيده بفساد دون فساد ونوع دون نوع وقيل فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس وقيل معنىه أنهم يفسدون في الأرض عند خروجهم عند خروجهم وقبل خروجهم وقبل السد هذا ظاهر الآية فأنهم يفسدون في الأرض التي يطؤونها يفسدون في أهلها في مالهم ودرارئهم وأنواع أخرى من الفساد الله أعلم ما هي يفسدون في الأرض إذن قولهم يفسدون في الأرض قبل وهكذا عند خروجهم يفسدون في الأرض فالإخبار من المفسدون يدل على أنهم لهم فساد سابق وليس المقصود الفساد اللاحق وقيل معنا أنهم مسدون في الأرض عند خروجهم قوله فهل نجعل لك خرجاء قرأ حمزة والكسائي خراجاً بالألف وقرأ الآخرون خرجاً بغير, بغير ألف وهما لغتان بمعنى واحد أي جعلاً وأجراً من أموالنا وقال أبو عمر الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك أداؤه وهذا تفسير أو تفريق تقيق أيضاً مما يحفظ ويضم إلى أنواع التفريقات التي ذكرها بين بعض الألفاظ خرج وخرج الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك أداؤه يذكر من باب الفائدة فقط وإلا قد تقدم أنه مبمعنى واحد السياق الآية يدل على أنه مبمعنى واحد فهل نجعل لك خرجا اي ما يلزم على عملك وليس تبرعا فانه عمل عملا لهم ظهر لنا اي فرق بين هذا القراءتان ما في فرق خرجا و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 يدفعونه على الرقاب وعلى فك الرقاب والخرج على الرقاب يقال أدي خرج رأسك وخراج مدينتك وهذا كما سمعت تفريق أيضا قوله تعالى على, على أن تجعل بيننا وبينهم سداء حاجزا فلا يصلون إلينا هذا آخر ما يتعلق بهذه الآية قالوا يا ذا القرنين إن يجوج وما جوز فرج, فرج جاءهم من الله يجوج وما القرنين. فرج جاءهم من الله سبحانه وتعالى قد كانوا في ضيق لا يعلم به إلا الله وخوف ورعب منتين الأمتين العظيمتين ومفسدتين فيسر الله بذي القرنين طاف الأرض طاف البلاد من مكان إلى مكان يتخذ الأسباب للوصول إلى هذه الأمكانة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 ليش هؤلاء يدخلون وصلون عندهم ويخرجون ما هم مثل الناس وبعدها يحصل الضرر على الإخوان العزاب المساكين. الذين هم هنا يعبدون الله في بيتهم وقد أذنوا للناس أن يصلوا في بيوتهم أما إذا منعوا الصلاة تماما فهذا شيء آخر هذا سيكون حكم آخر بعدها لكن قال الله صلوا في المسجد وصلوا في بيوتكم نحن في بيتنا وفي مسجدنا ما لنماء وإلا هذا ولا نماء مكان إلا هذا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 والأدواء المعدية في تلك الأزمنة ولا أحد قال المساجد تغلق لحتى لا ينتشر المرض من الاحتكاة وحتى وحتى وحتى فنحن ابطلين ونحن في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوب للغرباء تسلية للغرباء وتبشير للغرباء فإن الغربة التي ستصيبكم اصبروا عليها فطوب لكم اختلف الناس في طوبة كما تعلمون أنتم ستصابون بغربة كما أصاب أسلافكم أو كما أصيب أسلافكم بالغربة الشديدة في بداية الإسلام وذلك الضغط وما حصل لهم فأنتم كذلك يا من تمسكتم بهذا الدين ستصابون بما أصيب به أسلافكم فطوب الغربة اصبروا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 الجمر الذي لا يطار أنت في جمر الدنيا سهل صبر عليه ومن ورائه عواقب حميدة لكن هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الدنيا سجن, و... الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر هؤلاء جنتهم هذه من يهود ومن نصارى ومن مأسونيين وقوديين وروافض هم يتمتعون الآن من نعيم الدنيا وما أمدهم الله ابتلاءا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 رضوان الله تعالى عليهم فعلى هذا يا أخوان نسلِّ أنفسنا ونصبِّر أنفسنا ولا نحدِّد شرًّا على المسلمين إذا حصل تضييق علينا منهجنا لا يسعه هذا منهجنا لا يسعه البلبله والخلام والحماغات والتهيجات هذا كله لا يسع منهجنا أبداً منهجنا خلاف هذا منهجنا منهج الصبر على ما يحصن من ولاة أمور إلى المسلمين منهجنا منهج إقبال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 ونقبل على الله سبحانه سواء في المسائد إذا فتحت أو في بيوتنا نتعاون مع أهلنا وحسبنا الله نعم الوكيل والله أنني لا أقول هذا وأشعر بشيء من التأثن أنه يرد الناس على الأبواب ويمنعون من الأبواب مقره أخا خلا نصبر وسيجعل الله فرج والله أغير مني ومنك على ديني يا أخي الله يرى ويسمع هداء هداء هداء هدأ وطمئن الله يرى ويسمع سبحانه وتعالى وأغير مني ومنك على دينه وسترون وسيعلم الذين ظلموا أي منغلب يقلبون ما معنى له حتى يفرد الله سبحانه وتعالى وندعو لولاة أمورنا أن الله يوفقهم الخير وأن الله يعينهم عن الخير وأن الله يرزقهم البطانة الصالحة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 نحن نختلف عن الناس أننا نمشي على قيود رسمت لنا من رب العالمين ومن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نمشي عليها ونبشر من خير والله ما ضرنا هذا الذي يحصل لنا ما ضرنا بل نحن مأجورون على كل لحظة أمر علينا إذا احتسبنا عند الله سبحانه وتعالى وأما إذا خرجنا عن هذا المنهج الذي رسم لنا سنتعب سنتعب ونحدث شرا على المسلمين وننصح أنفسنا بالصبر بالتواصي عليه وعلى الحق الذي نحن عليه يا أخي نحن كنا نغرى في تراجم السلف يبتلون يحصل لهم من الأمير الفلاني يضربهم يجلدهم الإمام أحمد سيرته ما هي بعيدة عن طلاب العن يأتي إليه أولئك الفقهاء فقهاء ما يأتي لعوام الناس يا أحمد قد رأيت ما رأيت وقد حصل ما حصل قال يشتريدون قال ننظر في أمر الولاة هؤلاء قال اتقوا الله اصبروا اصبروا لا تحذوا شرا ولا تسبك دماء المسلمين